يقول السائل هل يقبل هل يقبل تزويج الرجل الذي يشتغل سائقا في مصرف ربوي أو هل يقبل يعني هذا السائل أن يزوج رجلا يشتغل سائقا في مصرف ربوي ويأخذ مرتبه من هذا المصرف؟ الجواب أن العمل في البنوك حرام البنوك الربوية حرام والعمل سائق في هذا البنك حرام. فهذا الرجل الذي تقدم للزواج ممن لا يرضى دينه ممن لا يرضى دينه فمثله